وبعد مواصل أيها الأحبة قراءتنا لهذا الكتاب العظيم المختصر في تفسير القرآن الكريم وقد وصل بنا المقام إلى شورة الانشقاق تفضل الشيخ محمد بن عبد الحميد العميسي لو تفتح اللاقة محمد بسم الله سورة الانشقاق مكية من مقاصد الصورة تسور القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في أمره إلزاما بالاستسلام واستنكرا للجهود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت التفسير إلى السماء تصدعت لنزول الملائكة منها واستمعت, واستمعت لربها منقالة وحق لها ذلك وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدها الله كما يمد الأديم وألقت ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنها واستمعت ربها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 فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير. ولما ذكر عمل الإنسان مجملا فصل حال العاملين يوم القيامة فقال اما من أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى سوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض يعرض عليه يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به. وينقلب إلى أهله مسرورا ويرجع وهذا, التفسير إلى وهذا التفسير قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لأن عائشة رضي الله عنها استشكلت ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فقالت يا رسول الله أليس الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض في قوله هنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا فيكون العرض فقط أما من حصلت محاسبته فإنه يهلك نسأل الله السلامة والعافية وهناك أمر آخر لا يكون من قبيل المحاسبة التي يحصل بها الهلاك والعذاب وإنما هو عرض بعض الذنوب تقريرا لذلك على العبد ثم سترا عليه او تبديلها حسنات وهذا يفعله الله يعني يجعله الله سبحانه وتعالى اكراما للموح... للموحدين نعم ويرجع الى اهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وأما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره فسينادي, فسينادي بالهلاك, بالهلاك على نفسه ويدخل نار جهنم نعم. ويدخل نار جهنم يقاسي حرها وهذا من لطيف ما فعله المفسرون هنا حيث جمعوا بين الآيتين قالوا بشماله من وراء ظهره فهذه الآية التي هنا قالوا أما من أوتي كتابه وراء ظهره والآية الأخرى التي في سورة الحاقة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 بلى إن ربه كان به بصيرا إنه ظن أن لا يرجع إلى الحياة بعد موته بلى لا يرجع أنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة إن ربه كان بحاله بصيرا لا يخفى عليه منه شيء سيجازيه على وسيجازيه على عمله وسيجازيه على عمله فلا أقسم بالشفاق أقسم الله بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق بال... شفق أحمر وشفق أبيض وتخصيص هذا من المفسرين على المشهور أنه الشفق الأحمر وإلا فلا يتشمل الشفقين الشفق الأحمر ثم الشفق الذي يليه يسمى الشفق الأبيض نعم. وأقسم بالليل وما جمع فيه والقمر إذا تساوى والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا لتركب نطدا قعا نطدا لتركب أيها الناس حالا بعد حال من نطفة فعلقة فمضغة حياة فموت فبع ومن عجيب من يعني ما سمعته أن هؤلاء الذين يتلاعبون بالقرآن استدلون بهذه الآية على وجود الأطباق الطائري الطائرة والمخلوقات الفضائية لتركبون طبقا عن طبق قالوا يعني أنهم سيركبون الأطباق الفضائية اللهم استرنا بسترك من هؤلاء الذين يعبثون بكلام الله ما لهم لا يؤمنون فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ علي لَا القران لا يسجدون وإذا نعم نحن اللي... نتبع لقارئنا فإذا سجد القارئ سجدنا وإن لم يسجد لم نسجد نعم بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم والله أعلم بما يوعون والله اعلم ما تقويه صدورهم لا يخفى عليهم من أعمالهم شيء وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ الآية بعد س... يعني فيها سجد بعد الفجر انتظر شروق الشمس ثم سجد لكننا نحن نتبع الإمامنا نعم يا يعني نظر في هذه المسألة هو المسألة فيها خلاف في بعضه العلم يرون أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة ولذلك يشترطون له الوضوء ويشترطون له استقبال القبلة ويقولون يكره أن يسجد للتلاوه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فتعامل يعامل سجود التلاوة التلاوة معاملة الصلاة وبعض أهل العلم يعني قال الشروط العامة لا بد منها وأما ما كان مختصا بالصلاة فقط فلا يتعلق بها وبعضهم يعني وهو مذهب شيخ الإسلام بن تيمية جعل سجود التلاوة لا علاقة له بالصلاة ولذلك أجازه رحمه الله السجود لغير وضوء والسجود لغير القبلة وقال المقصود به هو إظهار السجود لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع فلماذا نعاملها معاملة الصلاة والمسألة طويلة نعم ذاك الأحواط أن الإنسان يخفض بقول الجمهور أنها تعامل معاملة الصلاة نعم أزاق الله تبشرهم بعذاب أليم فأخبرهم أيها الرسول بما ينتظرهم من عذاب موجع من فوائد الآيات خضوع السماء والأرض ربهما، كل إنسان ساعر إما لخير إما لشر علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين وعلامة الشقاء أخذه بالشمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب غير مقطوع وهو الجنة قالت هم فسروا هذه الآية مثل ما فسروا في ولا تمنون تستكثر أو في قضية المن هنا ذكروا أحد التفسيرين غير مقطوع والتفسير الآخر لا يحصل به منه وقد أجادوا هذا فذكروا هذين التفسيرين وجمعهما في أكثر من أهل لكن هنا ذكروا أحد التفسيرين فقط نعم. سورة البروج مكية من مقاصد السورة إظهروا قوة الله وإحاطة الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمن بالعذاب الشديد بسم الله الرحمن الرحيم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 وأكثر المفسرين على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، نعم، وهذا يد ولذلك هنا أجادوا حفظهم الله عندما قالوا وأقسموا بكل شهد، فهذا يعني كما يقال الأصل أن الآية تحمل على أعم التفاسير ومن أمثلتها الشاهد والمشهود ذكروا الشاهد النبي المشهود عليهم الأمة وايضا الشاهد الجمعه المشهود يوم عرفه وايضا الشاهد الانبياء والمشهود عليهم الامم وهكذا نعم اتينا اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود اذ هم عليها قعود ذين الذين شقوا في الأرض شقا عظيما وأوقدوا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه احياء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 وما عاب هؤلاء القفار على المؤمن شيئا إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد وهذه قصة أصحاب نعم المحمود في كل شيء وهذه قصة أصحاب الأخدود وردت في صحيح مسلم حديث الغلام المؤمن وقصته مع الساحر والراهب الملك وهي من عاجيب القصص نعم ولذلك انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا قال وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد أكبر جريمة عند الكفار على المسلمين أنهم يؤمنون بالله ولذلك تجد أعداء دين الله سبحانه وتعالى يتفننون في إيذاء المسلمين بسبب أنهم يؤمنون بالله الواحد القهار فنساء الله أن يكفينا شرهم وأنتم ترون الآن الهجوم الشرس خاصة من الدول الغربية الكافرة الآن على أهل الإسلام حتى إنهم تخلوا عن مبادئهم العلمانية والليبرالية فإنهم في مبادئهم يعني مثلاً أضرب بهذا مثالاً الثورة الفرنسية التي أقيمت في القرن الثامن عشر أو السابع عشر كان من مبادئها ألا يؤذى أحد في دينه فالآن رون هذه الدولة الكافرة الفاجرة كيف تتفنن في إصدار القرارات التي تؤذي المسلمين فمنعوا الحجاب ومنعوا الذبح الحلال تخيلوا يا أخوة مع أن النصارى في دينهم أن الذبح الحلال أفضل من الميتة ومع ذلك لكي يؤذوا المسلمين منعوا الذبح الحلال منعوا الحجاب منعوا أشياء كثيرة كل ذلك إغاظة لأهل الإسلام وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد نسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من شرورهم الله. نعم <تصفيق> الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار ما أحلم الله مع هذه المعاصي وهذا الذي فعلوا بالمؤمنين والله سبحانه وتعالى يقول ثم لم يتوبوا يعني إن تابوا قبل توبتهم ما أحلم الله عنا سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان الذين امنوا بالله وعملوا الاعمال, وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري الانهار من تحت قصورها واشجارها ذلك الجزاء الذي عد لهم هو الفوز الذي عد هو الفوز هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز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 ليس المانع من ايمان هؤلاء انهم لم تاتهم اخبار الامم المكذبه وما حصل من اهلاكهم بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لاهوائهم والله من محيط والله محيط باعمالهم محصيها لا يفته منها شيء وسيجازيهم عليها بل هو قران مجيد في لوح محفوظ والله وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة من فوائد الآيات يكون امتلاء المؤمن على قدر إيمانه يثروا سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجات يوم القيامة يوم القيامة التوبة بشروطها تهدم ما قبلها سورة الطارق مكية من مقاسد الصورة إذهاوا رقابة الله النافذة وقدرته البارغة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب التفسير أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يترق ليلا وما علمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج وهذا على القاعدة التي ذكرناها إذا قال في القرآن وما أدراك فإنه يعلمه بعدها النجم الثاقب إذا قال وما يدريك فإنه لا يعلمه قال يا شخو النجم بضيائه المتوهج هل الطرق يكون إذا صوت؟ أي يعني هذا ذكره الآن حتى علماء الفلاك الآن يقولون أنهم رصدوا نجما كبيرا له صوت كبير جدا ويعني بعض للعلم العلم رأى أنه هو هذا النجم الذي أريد وإن كان المفسرون السابقون قالوا المقصود به جميع النجوم التي تحصل في يعني يحصل منها الضياء في الليل وعلى كل حال المعنى ويعني يحتمل المعنيين وما ذكره العلماء يقولون الطارق عادة ما يكون في الليل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن فقالوا الأصل في الطرق أنه يكون ليلا حصول الصوت في الليل إن كل نفس لما عليها حافظ ما من نفس ان لا وكر الله بها ملكا يحفظ عليها اعمالها للحساب يوم القيامه فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق فليتامل الانسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله وعجل, قدرة الله وعجل الإنسان خلقه الله من إن ماء ذي اندفاق يصب في الرحم يخرج من بين الصلب والترائب يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري أو الفقري للرجل وعظام الصدر إنه على رجعه لا قادر إنه سبحانه إذ خلقه من ذلك الماء المهين قادر على بعثه بعد موته حي للحساب والجزاء يوم تبل السرايل يوم تختبر السرائر. فيكشف عما كانت تضمره القلوب من, من النيات والعقائد وغيرها يتميز الصالح منها والفاسد وكان أحد السلف وأظنه سفيان كان يقول هذه الآية أخوف ما أخاف منها يوم تبل السرائر نحو. لأنه يحصل فيها إظهار ما كان باطلا والإنسان مستور بستر الله فإذا ظهرت السرائر إن كشفت الحقائق، نسأل الله السلامة والعافية. فما له من طوته ولا ناصر فما الإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه؟ والسماء اذا تر اقسم أقسم الله بالسماء إذا أقسم الله بالسماء إذا المطر، لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة. والأرض ذات الصدع وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول يفصل, يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب وليس باللعب والباطل بل هو الجد والحق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته ويبتلوها وأكيد أنا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم سورة الأعلى مكية من مقاصد الصورة تذكير النفوس بمنة الله الأعلى وتعليقها بالحياة الأخرى وتخليصها من التعلقات الدنيا قبل ما نبدأ بالسورة في قول إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فيه إثبات صفة الكيد لله سبحانه وتعالى على ما يليق به وهذه من الصفات التي يسميها العلماء الصفات المقيدة يكيد بالكائد. فلا يصح أن تقول من صفات الله الكيد هكذا مطلقة مطلقة لأن صفات لا تنقسم لا قسمين مطلقه ومقيده المطلقه التي تطلقها تقول الرحمة رحمة الله شمع الله علم الله لا آخر والصفات المقيدة هي التي لا بد أن تقيدها كيفما أتت في القرآن يكيد بالكائدين يمكر بالماكرين يستهزئ بالمستهزئين يخادع المخادعين إلى غير ذلك ولسبب تقييدها أن هذه الصفات كمال من وجه وفيها نقص من وجه فنثبت لله وجه الكمال وننفي عنه وجه النقص ولذلك حصل التقييد لها نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى التفسير نزه ربك الذي على على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك اياه وتعظيم عند ذكرك اياه وتعظيمك له الذي خلق فسوى الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته والذي قدر فهدى والذي, والذي قدر الخلائق اجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه والذي أخرج المرأى والذي أخرج من أرض ما ترعاه دوابكم فجعله غثاء أحوى فصيره هشيمًا يابسًا مايلًا للسواد بعد ان كان أخضر بعد ان كان أخضر غضًا سنقرئك خلاًتًا سننقيئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه فلا تسابق فلا تسابق فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل كما كنت تفعل حرصا على اللا تنساه إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمه. إنه سبحانه يعلم ما يعلن وما يخفى لا يخفى عليه شيء من ذلك ونيسرك لليسرى ونهون عليك العمل بما يرضي, الله بما يرضي الله من أعمال التي تدخل الجنة تذكر إن نفعت الذكرى الناس بما نحيي إليك من القرآن ما دامت الذكرى مسموعة سيذكر من يخشى سيتعب موعبك من يخاف الله لأنه الذي ينتفع بالموعظه من فوائد الآيات تحفظ الملائكة إنسانا وأعماله خيرها وشرها يحاسب عليها ضعف كيد الكفار إذا قبل بكيد الله سبحانه خشية الله تبعث على الاتعاض ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ويفتعد عن المعظة وينفر منها الكافر لأنه, لأنه, لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله في النار الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه, ويعانيه أبدا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيهم العذاب ولا يحيى حياة طيبة كريمة قد أثنح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر وأدى الصلاة للصفة المطلوبة لأدائها بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تقدمون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآسرة على ما بينهما على ما بينهما من تفاوت عظيم. ما نعم. على ما بينهما من تفاوت عظيم. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأدوم لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا. إن هذا لفي الصحف في الأولى. الصحف في إبراهيم وموسى. إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار في الصحف المنزلة المنزلة من قبلك أو المنزلة من قبلك هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليهم السلام. صورة الغاشية مكية من مقاصد الصورة تذكر النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة. لتنتلئ النفوس رغبة ورهبة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية التفسير هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية فبكى صلى الله عليه وسلم وقال نعم أتاني نعم أتاني اللهم سبحانه وجه يومئذ خاشع عاملة ناصبة فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء وجوه الأشقياء ذليلة فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغرى التي تغل بها تصلى نارا حامية تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاسي حرها تسقى من عين آنية تسقى من عين شديدة حرارة الماء ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ليس لهم طعام يتغضون به إلا من أخبث الطعام وأنفنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبسا نعم من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما لا يسمن آكله ولا يسد جوعته. لاحظ أيها الأحبة في قوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نار حامية وهذه نزلت في العباد الذين كانوا في اليهودية والنصرانية فإنهم مع عبادتهم إلا أنهم يصلون النار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتنزل هذه الآية أيضا على أهل البدع الذين يبتدعون الأعمال البدعية ويجهدون ويجهدون أنفسهم فيها ومع ذلك لا يؤجرون عليها فهم عاملة الناصبه تصل نارا حامية نسأل الله السلامة والعافية وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية وجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية فقد وجد الثواب عملها مدخرا لها مضاعفا في جنة عالية لا تسمع فيها داوية في جنة مرتفعة المكان والمكانة لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغ، لا في الجنة كلمة باطل عن سماع كلمة محرمة. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعه في جن في, جنة في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف يصرفونها كيف شاءوا فيها سرة عالية. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وأكواب مطروحة المهيئة للشرب وفيها وسائد وفيها وسائد مرسوس وفيها وسائد مرسوس بعضها بعض بعضها إلى بعض مرصوص بعضها إلى بعض وفيها وسائد مرسوس بعضها إلى بعض وسائد إحنا تصلح واحدة وتروح واحدة نعم <تصفيق> <تصفيق> وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض وزرابي مبثوثه وفيها بسط مبسوطة مبسوط هنا وهناك ولما ذكر الله تفوت أحوال الأشكاء والسعداء في الآخرة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان يدخل الجنة فيكونوا من السعداء فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون نظرة أمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم وإلى السماء كيف رفعت وينظرون إلى السماء كيف رفع حتى صارت فوقهم سخفا محفوظا وإلى الجبال كيف نصبت سخفا محفوظا أن عندي لا يسقط عليه.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 تذكر إنما أنت مذكر فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوف من عذاب الله إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم وأما توفيقهم الإيمان فهو بيد الله وحده لست عليهم بمسيطر لست عليهم مسلطا حتى تكرههم حتى على الإيمان من فوائد الآيات <تصفيق> نعم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لكن من تولى نعم لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله ورسوله فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك من فوائد الآيات أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة الإستلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته مهمة الداعية الدعوة لا حمل لا حمل الناس على الهدايه لأن الهداية بيد الله سبحانه سورة الفجر مكية من وقاتل الصورة عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان وبيان عاقبة المغترين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا لا التفسير أقسم الله سبحانه بالفجر واقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجه واقسم بالزوج والفرض من الأشياء واقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم هل في ذلك قسم لذي هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله إرم ذات العماد قبيلة عاد عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق الله مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أو لم ترى كيف عربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر وفرعون ذي الأوتاد أو لم ترى كيف بفي العون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظل كل تجاوزه في بلده فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض إن ربك لبالمرصاد إن ربك أيها الرسول يرسل أعمال الناس ويراقبها ويراقبها يجازي من أحسن بالجنة ومن أسأ بالنار ولما كانت الامم التي اهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنع بين منع. ان والمنع منعما من. ولما كانت الامم التي اهلكها الله منعما عليها او منعم نعم منعما عليها بالقوه والمنعة بين ان الانعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم فقال فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرمة له عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاق لإكرامه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فانه يظن أن ذلك لهوانه على ربي فيقول ربي أهانني نعم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين حلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضاء الله عن عبده وأن النعم دليل على هوان عبد عند ربه بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق ولا يحث بعضكم بعضا بعض على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به أو ما يقتات به وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله، وتحبون المال حبا كثيرا فتبخون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه في هذا دليل على أن المعاصي سبب لذهاب الرزق فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكرها أن هذا العبد يقول أن الله أهانه لهوان يعني أضيق عليه في رزقه لهوانه عنده قال كلا ولكن السبب أنكم تقعون في هذه المعاصي التي تحرمون الرزق بسببها نعم هذا معنى التفسير الإجمالي نعم إلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا لا ينبقي أن يكون هذا عملكم واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت وجاء ربك أيها الرسول الفصل بين عباده وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا من فوائد الآيات فضل عشر للحج فضل على أيام السنة إبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به من غير تشبيه ولا تلتيل ولا تعطيل, ولا تلتيل ولا تعطيل المؤمن إذا ابتليها صبر وإن اعطي شكر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها في ذلك اليوم يتذكر إنسان ما فرط في جنب الله وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم لأنه يوم جزاء لا يوم عمل يقول يا ليتني قدمتني حياتي يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياة الأخروية التي هي الحياة الحقيقية فيومئذ في لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله لأن عذاب الله أشد وأبقى ولا يثق في السلاسل أحد مثل وثاقه الكافرين فيها ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمن فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي وأما نفس المؤمن فيقولها عند الموت ويوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيلة مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح فادخله جملة عباد الصالحين وادخلي معهم جنة التي أعدتها لهم سورة البلد من مقاصد الصورة ذكر حال إنسان بين كبد الكافر والعذاب وبين الصعود بسلم الرحمة والإيمان في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلُّ بهذا البلد التفسير أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة الذي هو المكرمة لاحظ هنا قول لا أقسم معناها أقسم ولا هنا أتت للتأكيد وهذا من اساليب العرب فإنهم يأتون بلا للتأكيد وليس المعنى أنه ينفي القسم ولذلك الأعاجب لا يفهمون مثل هذا الكلام نعم يعني بعض من اعترض على القرآن يقول كيف لا أقسم ومعناه القسم فيقال له إن العرب تقول هذا للتأكيد على القسم نعم, نعم حتى عندنا يا شيخ في نستعمل هذا لا نعم. نعم. أنتم عرب يا شيخ أي نعم بارك الله فيك هذا, هذا أسلوب معروف عند العرب ولذلك أكبر مصيبة أن يتكلم في كلام الله من لا يحسن العربية أما إذا فهم الإنسان لغة العرب وأساليب العرب فإنه يفهم كلام الله سبحانه وتعالى وهذه قاعدة مهمة يا أحبة يا أخوة نحن أصابتنا العجمة في ألسنتنا صحيح أننا عرب لكن أصابت كثيرا منا العجمة صرنا لا نفهم القرآن إلا على لغة أهل المنطق أن واحد زايد واحد يساوي اثنين وهذا لا يصح في كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله أنزله على لسان العرب والعرب تعرف تعرف أساريبها. فلذلك لا يصح للإنسان أن يتكلم في كلام الله إلا إذا عرف لسان العرب. لا يجوز له لا يجوز له أن يتكلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية وغالب أو قال واكثر يعني ومن أعظم أسباب حصول البدعة في المسلمين عدم فهمهم لأساليب العرب. يعني من أكبر الأسباب التي جعلت البدعة تدخل بين المسلمين أن العجمة يفسر بها القرآن. ولذاك من قرأ في كلام أهل الاعتقاد يقولون بسبب العجمة حصلت البدعة. وعبد العزيز الكناني عندما ناظر بشرا المريسي والكتاب مشهور كتاب الحيدة كان كلما يعني استشكل عليه آية بشر المريسي يستدل ببعض الآية المعتزلي فكان يستدل بالآية فيقول له عبد العزيز يا بشر من العجمة أتيت يعني أنت لا تفهم كلام العرب من العجمة أتيت القاعدة المهمة التي لابد أن نفهمها وإذا أكرره كثيرا أن لابد أن يكون في التفسير ثلاثة أمور تمشي على الترتيب أولا معرفة المفردة العربية معرفة معناها يعني وهذا ما يشتهر بمع غريب القرآن معرفة المفرد العربية ثم معرفة المفرد العربية داخل الجملة ثم معرفة الجملة ضمن سياقات العرب هذا لابد أن نفهمه يعني الآن قد تعرف أنت المفردة المفرد العربية ما معناها لكن لا يصح هذا المعنى داخل هذه الجملة. وقد تعرف أيضا معنى الجملة كاملا، لكن هذا المعنى لم يستخدم في سياقات العرب. وأضرب لكم مثالا. الآن يعني الآن الثقل في لغة العرب معناه الفقد. ومعنى والجملة إذا قلنا ثكيلتك أمك معناها في الع... يعني في الجملة فقدتك أمك لكن هذا المعنى في الجملة غير مستعملا عند العرب إنما المستعمل عندهم أن هذه الجملة تقال للعتب والتوبيخ لا لحقيقة الدعاء الذي فيها فالآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد ثكلتك أمك هل معنى أن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على معاد بالهلاك؟ لا إنما سياق العرب لهذا المعنى أنهم يقولون هذا الكلام ويريدون به العتب والتوبيخ فقط لا إرادة معنى الدعاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لآخر تريبة يمينك وقول النبي صلى الله عليه وسلم للآخر فاضفر بداية الدين تريبة يداك وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفيه عقرى حلقة هذه كلها لو أتينا للمفرد العربية معناها الـ الـ الهلاك وإذا أتينا أيضا لمعنى المفردة في الجملة أيضا معناه الهلاك. لكن عندما ننظر لهذا المعنى في سياقات العرب يتغير ذلك تماما. ولذلك لا بد من ثلاثة أمور في فهم كلام الله. معرفة المفردة العربية ثم معرفة المفردة داخل الجملة ثم تحميل الجملة ضمن سياقات العرب التي كانوا يستخدمونها فيها. نعم. صحيح. وآت حل بهذا البلد وانت ايها الرسول حرر لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل واسر من يستحق الاسر لاقعد قال اقان الانسان كبد واقسم الله كان في انا ما ادري ان وصلت ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وأقسم الله بوالد البشر وأقسم بما تناسل منهم من الولد لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا أحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي ولو كان ربه الذي خلقه؟ يقول أهلكت مالاً نبداً يقول أنفقت مالاً كثيراً متراكماً بعضه فوق بعض أيحسب أن لم يره أحد يظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه وأنه لا يحاسب في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسان وشفتين يتحدث بها بها وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل فلقط حما العقبة وما أدرىك العقبة فك رقبة وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي, تفصل التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. وما علمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو, أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى أو أن يطعم في يوم في يوم مجاعة يندر فيه وجود طعام طفلا فقد أباه له به قرابه يتيما ذا مقربه طفلا فقد أباه له به قرابه أو مسكينا ذا مترابه أو فقيرا ليس له شيء يملكه يملك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الطاعات وعلم المعاصي وعلى البلاء أوصى بعضهم بعضاً بالرحمة بعباد الله أولئك أصحاب الميمنة أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة والذين كفروا بآياتنا منزلة المنزلة على رسولناهم أصحاب الشمال عليهم نار مولقة يوم القيامة يعذبون فيها من فوائد الآيات تذكر القاب وإطعام المحتاجين في وقت الشدة والإيمان بالإيمان بال بالله والتواصي بالصبر والرحمة من أسباب دخول الجنة من دلائل النبوة إخباره أن مكة ستكون حلال له ساعة من النهار. لما ضيق الله طرق الرقي والسعة طرق العتق فجعل الاعتق فجعل الاعتقام من القروبات والكفارات. أحسن الله إليكم. وأكمل. أكمل شروط الشمس. لا لأن يكفينا هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله التيسير لختم هذا الكتاب المبارك غدا اللهم وفقنا لذلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا